وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قشنا فرع ديان وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بيّن أن الزيادة من عنده وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم يعني جاري واهي يا حدثني محمد هو ابن السلام يعني نسبة زيادة حدثني فلان بمهملي خد تتعييني كي نسبة شخصك فلان فلان بولاي بولاي شاركي يان بكوني يجان بشتى كفيه معروف بي. والله بمرجك إذا بين إذا بين أن الزيادة من عندي. أجناع جربوننا شيخ تناوت ب حدثنا محمد. توش بيقول حدثنا محمد قال حدثني. تأخي. زيادنا. وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده. وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم ان أتواني زياد كي لسنة بلام أبي تعيني كي كزيادة خوت زيادة خوة زيادة شيخة كدنيك لي وريو آياد فرعي أنظاف فرع جرت عادة المحدثين إذا قرأوا إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان وفي بعض النسخ أخبرنا إذا قرأوا يقولون أخبرنا يان أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان ومنهم من يحذف لفظه قال وهو سائغ يعني جائز معمول به عند الأكثرين وهو سائغ عند الأكثرين ين <تصفيق> يقولون اخبرنا فلان قال قال شتوه اخبرنا فلان قال اخبرنا فلان قال, قال قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال نا حدثنا سفيان قال نا حدثنا ابن ابي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر بوشيو. يعني قالنا نينت اختصارا همو قال كان حذفا. برام كانت يخوي النوى هادوكي درسته أتواني هاد بفيه بفيه قال. بول من قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاه. قال نين. أشتوني بو التمامي. لفظا قال كان مكاربين قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال ولو للرسم شانية للرسم شانية قال حدثنا سفيان قال أخبرنا للفظ شانية قال أخبرنا ابن أبي نجيح وهروه ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ يعني ومنهم من يحذف لفظة قال يعني في الخط في الخط أما للفظة أو واردة أقربوا أيخوانيتا ونبو أشتواني بيخواني أشتوانينا وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن الشعيب عن أبيه عن جده وبهز ابن حكيم عن أبيه عن جده ونحو ذلك فله إعادة الاسناد عند كل حديث وله أن يذكر الاسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالاسناد أو وبه بانمنا حديث كتاب كيا فيوتي مثلا صحيفي فلان صحيفي همام صحيفه الهمام المنذ كتابك يكدو دا صد دو وصرح اثبات مثلا لو رواغشتي بيك سند روايات كدوى للشيخ للشيخ كان يقوي بيسو او للشيخ كتبوا تو شي احد يثري هذا او اوهم محدث روايه هذا لا اول كتابك واتواني بليكي حدثني فلان ابن فلان تا سندك لحديث دو ما علي وبالاسناد يان وبيه هو الصحيح مسلم بذريعة أمام أما إيش إجلامانه أمام بريمة أمام بريمة آه إيش إجلام تما شايسا البحر المحيط التجج مسلم لمقدمي او معینه پیوزند. سند کی خوی ناو؟ لکی او بیستوی چی؟ مشائخی خوی و اجازاتو و قراءت و معنی هناآ تثبیتی کدوم؟ لجال یه کم حدیث دی ناو. ولیم لحدیثی دو موارد همو حدیث کانی تر. چی کدوم؟ مثلاً صحح محدثی دو صدر لبردزمن. و با سند المتصلی. إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى أذن المذكور أول الكتاب قال. قال تيجي أك أو يعني وحدثنا محمد بن المثنى حديث سنادق المسلمين تيجي وما كان من الأحاديث شو بره حديثها يا ميجلس نادف يجلسنا كتاب هيسبون والسند هي المسلمين وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة من مثالة تمام لحاشك بوصح همام كوري منبه رفائدة صحيفة همام بن منبه صحيفة جيدة صحيحة الإسناد رواها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هرير لا صحيفة كيفة يعني عبد الرزاق لما عمر يكررها وروايته كدو يجي لهمام يكرر المنبي أبو وقد اتفق الشيخان البخاري ومسلم على كثير من أحاديثها يعني بخاري ومسلم زور به حديثة كان صحيفي همام ينريبها كدو والفرد كل واحد منهما ببعض ما فيه عندك وإسنادها واحد همن سناد ودرجة أحاديثها في الصحة درجة واعدة محدث كان نو صح فيها من كر منبه يك يك, يك درجة. وهذا حجة لمن ذهب أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح بخاري مسلم الصحيفة يواجهن كدوى هموش عن نية ناو بخاري عندي كناؤه عندي كناؤه مسلم عندي صحيح حديث صحيح هماني كريم صح ولم يلتزم إخراج كل ما صح عندهما وقد رواها أحمد في مسنده عن عبد الرزاق وروى منها ثلاثه احاديث في مواضع متفرقه صحيح اكثر ويعتقد بامام احمد المسند حديثه كيشي سيجادو بارك ذات وزع يناويه الى السير شينه ثم يقول و أو او وبه وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا لا هندي النسخي, النسخي باعث الحثيث وبه إلى رسول الله لا هندي النسخي باعث الحثيث وبه إلى منتهى السند وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ثم له أن يرويه كما سمعه ثم له أن يروي كما سمعه وله أن يذكر عندك كل حديث الإسناد أتوانيات بوش شويكة بيسوتي همو بيانات وأشتوانيات همو تشبيانات، همو هممو همو هممو حديثي كالسنة ديك والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم يعني أتواني سند كان بياني أشتواني جنيه ها وببالاسناد <تصفيق> <وبالإسنادي وبالإسنادي تصفيق> المعروف يعني شيء <تصفيق> او, أو, أو بشخصك و أما ألف ألف لام عهدية يعني وبالسند السابق احاديثه الأفلامكاني لا وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، يعني قدم الشيخ قدم فعل قدمت يا الشيخ، وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال أخبرنا به وأسنده أقرأه بون من الشيخات. كتبه شيء حديثة سنة برشان سنة أو كبر المسلسل ضعيفة سلسلة ضعيفة حديثة الله أخرجه فلان عن فلان به تو بقول مناسة لألبانية رحمه الله بس السنة كان أول بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أخبرنا بي وأسنده فهل للراوي فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث أتواني آوي لبكي فيه خلاف فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح والأشبه يعني الأشبه بالصواب يعني عندي جواز ذلك والله أعلم حافظ ابن كثير لا جائز اتواني وليك ولهذا يعيد محدثو زماننا اسناد الشيخ بعد فراغ الخبري يعني السدمي امام محدث كانجي لا كان سندي شيخك كالتلميذك لشيخك وهياتي لدواءك حديثك توابع سنده كدبارك نو لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم يعني أتواني أغر أول بيش ومتني هنا بو سند أتواني وكخوي أتواني سند بيش خيد انججي جي أنجا متن أشتواني سندك باشن متنك باشن سندك جباركي ده سنة جاري تر دوبارك لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فهذا الشيء الذي يتعلم سنة النبي سن دوبارك تولي أو عبارة لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت يعني قد يفوته شيء من الحديث قد يفوته شيء من الحديث فإذا ذكرت له السند فهو يتابع من خلاله ما فاته من الحديث ثم له روايته كما يشاء من تقديم أو تأخير أو من أثناء بفوت وذلك لأن بعض الناس وذلك لأن بعض الناس في خلال سياق الخبر قد يفوته شيء من الحديث. بقول من حديثك كيف الضب ناكله. زولا الفاضي كان يقرأنا شو كحديثه بوكو خوي روازيك. قد يفوته شيء من الحديث فإذا ذكرت له السند فإذا ذكرت له السند فهو يتابع من خلاله أجل بدوا أول سنداء أقرأي أجل أول سنداء أدوازيته متني أول سنداء أدوازيته روايتك فهو يتابع من خلاله ما فاته من الحديث ثم له روايته كما يشاء من تقديم أو تأخير فرع عن زيام إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وأقال في آخره مثله أو نحوه يعني حديثك روايات كدوى بسندك باشن سندك تريشي هيا بو حديثك بو همان حديث وقال في آخره من حيث ناقا حديثك جاريك تبارك توا السنة ده مختلفه بلى متناقيق متنا جاء أجروك وخيب تماما من حيث اللفظ على مثله مثله أو تماما بلى ما جاء عنده اختلاف في تعيير معناه كوك خيتي نحوه وهو ضابط محرر محرر يعني شيء ضابط محرر يعني أما بقول قاعدة جوازي لنيوان تمامي لفظ كين لقل معناها يعني كوتد مثله يعني حديثك نفسه نفس نفسي مثلا من حيث اللفظ فقوتد نحوه يعني قريب منه نفسه معناه دون اللفظ فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني أو كاتاتواني السعادة كان ينبغوري عيا توني فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ بوا منس ندي يا كم بو حديثي دوام بوا متني دوام داني والسناد يوم بو متني يا كم داني؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم. يعني شعبة على الناحشون كأصل ويا هل لفظه خويتي أم لفظه يم سندي أم سنديه والله أم سنديه كثريت متني كتيره نزيك اللوياء وكخويتي. شعبة على النابت. بلام الثولي الله أبيت لك همان لفظيان يان نزيك لأو حكاه عنه ما وكي وقال إيح ابن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه أم قولش دقيقة أما أصلا يعني لا مثله نفس لفظة لكي تهل سنة بوهر كامين ترشيبك دون نفس اللفظة كابو برزاني خيواني بلما النفس الأفضاء دلسته لأنه قران كاي بل ما بلما نحوه يعني من بمعنا أو كاتا دلسته قال الخطيب قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه بلما أقول رواية بالمعنى دلسته أقول سرأب مذهبا بشين رواية بالمعنى درسته كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الرسول صلى درسته عليه وسلم يقول لك ان الرسول درسته الله أم وسلم يقول لك أصلي الرسول صلى المعنى عليه وسلم يقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الرسول ومع هذا اختاروا قول ابن معين قال <تصفيق> قولي خطيب إجدا حافظ بن كثير لا من أو قولك ابن معين فعل قولك ابن معين قولك دقيقة يعني اجر متن كان حمان متن بون سنة كان بجوريدروس أما أجر إيش إشان معناكيه حمان معناه والله من لفظك جواز بو أو دروسني والله اعلم قولك الشعبى عليه اهل درسته هل يقولك هو بو هو من هو من هو درسته هو من بو من هو من هو من هو من هو من هو من لا جمارة شوار وعلق شيخنا الألباني محقق الله وعلق شيخنا الألباني في حواشيه بقوله لا معنى لسم الإشارة هذا لا وقع في هذا المطبوع هنا زيادة هذا ولا عصى لها في النسخة المخطوطه وعلق شيخنا الباني في حواشيبي قول معنى الاسم إشارته هذا وليس له ذكر في علوم الحديث ونصه فيه عقب قول ابن معين وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى أما كواي يحيي كريمعين الله يجوز في مثله ولا يجوز في نحوه أما هلكس يم قول ببيت بمذهب يشيوا برواية بالمعنى دلزني بوي هذا على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى. فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله ونحوي. لا حاشير قامدول لا فرقيتر. الله يهوى مع هذا أختار قول ابن معين. الله هو الصواب. شيخ الباني قول شيخ الباني الله هو الصواب. لأننا لاحظنا كثيرا اختلاف متن الحديث الذي أشير إليه بقوله نحوه عن متن الحديث الذي سبق قبله. فيكون هذا أتم وذا مختصرا وتنبّه وبيني ما نودينا حديث نحوه فلا مشيركين امام مختصرة او مطولا الفاضيا ليك جوازا بيا ذن بين بو ام موضوعا هر سنة ديك بو هر سنة ديك بو هر متن رابو بو بكاري بينين إلا اما والله على هالشيك ديش ومع هذا اختاروا قول ابن معين والله اعلم ها رقم والله نقل نقل السيوطي في التدريب عن ابن حجر أنه قال تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال أقل سندك بوان من في كتابات متنكلا أول وعينت خزيمة ابن خزيمة فيبتدئ به ثم بعد الفراغ يذكر السند دعي سندك باسم وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه ابن خزيمة أخوة تنبيه داوة تتي هركس يبو الشيوازي نجرة وكخمدام ناوة كدني أزاناك بي حلالني. وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه حلالناك. ناك فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الريوات بالمعنى حتى الريوات بالمعنى يجدلوز به هل أبي ما دام بن أخو زيمة شرطي وايا؟ هذا شرطك إخوي حاشير خمسة وكوثمان وقال الحاكم إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان الحديثي هو المشتغل بالحديث شرط ميع عالمي حديث به المشتغل بالحديث إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو مثله هو نحوه فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد حديث هو مثله أبي هو نفس هو ويحل له أن يقول نحوه إذا كان على هو هو هو ما هو هو هو هو معناه كان خيبو أو او تدرس تولي نحو <متحدثك> <دلقائص> <متحدث> وهذا القول على مذهب والنص قول من معين واضحة اه او النقل كلو اه او النص قول اما اذا اورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث سندك اي دعاء عندك لحديثك يعني ثم قال الحديث يعني الى آخر الحديث. تماشى الحديث بالنص. لك اي حديث كانسي الآية تعفون الحديث يا لكو تاعي حديث كانسي يعني إلى آخر الحديث إلى آخر الحديث إلى آخر الآية. إلا لا منصوب بنزع الخافض. جار ركان لادي حرف جر لادي مجر لادي الحديث كب من عبته منصوب أو كاتم منصوب بنزع الخافل ثم قال الحديث يعني إلى آخر الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره أو ها كما جرت به عادة كثير من الرواة فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الاسناد حديث يك شيخك كتبون منا أو يكتو لي روايات يا مصنفك مؤلفك كت يجي لحديثك هنا أو دوائنوسي الحديثة تؤجي حديثك روايات أكيد بوس سندا بوس سند حديثك يعني وتكملة حديثك يعني آيام درستها رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون عند شامتان درستا معلم حديثكاء معلومة أتوعيتك ملك سبأ من الشيخ محمد دفور عبد الوهاب لكتاب توحيد الشيء كدوه آيات جاينات توابينا كالمسائل آية بشرى ابن عثيمين لقول مفيد تكمله همو آيات كاني كدوه وشرحهشي كدوه شرحهشي كدوه آيات كاني هنا وشرحهشي كدوه هل او مقصود لا شيخ عبد الوهاب هل أو كيانات رامش الراحة تونا بو فوائد اشتريناها أعتقد معلومة رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون منهم الأستاذ أبو إسحاق السرايني الفقيه لصولي هم يعلدروستا وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر أبو بكر الإسماعيلي عن ذلك برقاني في الساري كذلا بكر الإسماعيلي فقال ان كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أو لا إذا كان الشيخ والقارئ جاءت القارئ والراوي أيضا الشيخ هو صاحب الأصل ووكس الشيكتيلي أي خوانيتوا يانلي رواياتيك ويعلي إن كان الشيخ والقارئ وبنوس والراوي أيضا، هر كسي كيتدي للدعاء أن يجوز ذلك والبيان او لا. أجربي ولا ولا. من كي تكمليك، هو يعني هرخوي بتكمليها هاد واضحه، يعني خوي تكمليك أبلغ، وكان كذا أو هابو خوي من تكملة مكتوب. قال ابن الصلاح: قلت واذا جوزنا ذلك، فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. أجاب إجلن جائزة أو كاتم برغي إجازة بانمنا إجازة بدات. شيخك كإجازة بدأت كأوشتاء أنجام بدريد وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق يعني فالتحقيق القول في هذا أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية يعني الإجازة نادت قلت أنا قلت أنا لعندك نسخي باعث الحديث حثيف عفوا يعني سي اختصار علوم الحديث من كثير أنانية قلت قلت أنا وينبغي أن يفصل يعني في لم, لم بحث مبحثة تفصيله فيقال أما تفصيلك إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم يوجد تفصيل بذلك نكرها أجر حديثكي بيسبو أو حديثي كوا حاتو للاي قبل ذلك على الشيخ قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره مجلس الشيخ دانشتوه تحديثك بون من يذكر بعضا من المتن يذكر بعضا من المتن إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية يعني بن كثير تقييد ألي أو حديثك لي ولا لمجلسه تحديث ذا أقل بكامله لي بستوبه أتوانة تكملة، أجد نبي استوبه وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، يعني أجد جار مثلا لي بستوبه جاري كان بيشتر لي بستوبه بكامله، أم جرى حديث كلي بستوبه، أو عفوا أو حديث لي بستوبه نقصاني، كات الروايات أكاد ديت نقصانك كاملكا، ككامله أكاد ولكن تشي واي وكو اماجاكذن واي بو لين بيستوا وقد تكون وتكون الاشاره إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه طالما غير كسق حري اجل ليق بنقصاني كاتر كات لي روايتي اكاد بكامل روايتي اكاد هيا ما درسته لعبارات علماء وطيان درسته طيب ليك تفريق بكرية كمان لعبارة كي إسماعيلية يسفادم لها كدواء أقل تما شاب برقاني الله وسأل أبو بكر برقاني الشيخه أبا, أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقارئ إن كان الشيخ والقارئ نيد إن كان الشيخ والراوي يعني واضح ترليه رشيل بكرتي تفريقه بكرتي لأني القارئ والراوي أجر مثلا كمثلا روايات دروز نبي إلا مجرد بيرسل لي بسبيتي بالطويلش بسبيتي باختصارش بسبيتي أجر لشون كحديث الشيخ كرِيوايات كتب بالاختصار أتوانيت تکمیلی که تون کپیش تر چیکده دو، به سمتی اما اگر راویبو، اما اگر قارئبو، قارئ ابو اون حدیثی آیویش بیستوهی، آیویش بیستوهی، آیویش بیستوی، ابو اون حدیثی که خوی از عنت، لای بو خاریه ولای مسلمه ولای او داوودیشه، لای فلانو فلانیشه، از عنت لای بو خاریش مختصره، کاتی آیوی شرحی که، کاتی آیوی بازی کاتی آیوی بیخونه دو، تکمیل که اهنی بازی کرد. درستا كابو بم, بم تفصيله تفصيله بذريبه عشترا ستفصيله كي حافظ من كثير وايا بلان تنصيصا نيوت والراوي حالشان دياله ما بس يشيء ويو والله أعلم إن كان قد سمع الحديث سمع سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ كابو أمر راويه أمر راويه <التصفيق> كيسك ذا قاري اكا روايتك ها اي كيسك ذا قاري اكا روايتك مو مشكلين انا شقاري اكا او او يروي بس اخر شيء على روايه مسلم وعلى روايه البخاري على ما طلع عليه هنا بيدروش بس أم خوي يعني بويا وقولي ابن كثير تحقيق بقوته تحقيق بقوته أو والراوي والرابي بويا لسرشي بكي كم ذهب عن وادي رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون منهم الأستاذ أبو إسحاق والفقيه والفقه للصلي وسأل أبو بكر البرقاني الشيخ وبا بكر الإسماعيل عن ذلك عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث كانت يلاقي الشيخ والقارة، ما بس الشي شيا راويشة، ما بس الشي راوية، شو بويا الله فارج وأن يجوز ذلك و والبيان أولى، بلن يعني لا عبارتك أي برقاني، إسفادي أو ما نكدوا يعني ترساو ليش تيك يسخويت واني بيو تاع، إن كان الشيخ والراوي يبقى في كدو ما كدوا هنا علماء معاملان برقانية كبرقانيه وتنكدوا مطلقا مطلقا للتنبيه ندى ولا سري بس لعباره كي مجذبي توا نشوه عباره شيء بين عباره الراوي بينه وكانت تحقيقيه نش من بيني كثير يعني زياتر ميلانه ولا الراوي شن كان لم يسمع من الشيخ التمام كان لم يسمع من الشيخ التمام وكتبه بنيه ديار الفرق بين الرايوس هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي حديث هذا هي هي تعبير ذات هي هي هي هي هي هي هي النبي هي هي رسول الله بي ين هذه الكلاونه بي قال ابن الصلاح الظاهر يمكن بالروايه الافظى انه لا يجوز ذلك وإن جازت الروايه بالمعنى حتى اجرى بالمعنى شدروز بي ناتوا للنبي كي ترى رسول رسول كي النبي بو لاختلاف معنيهما يمكن معنى رسول جواز النبي ونخيل عن عبد الله بن أحمد لعبد الله نقل كذا أن أباه يعني إمام أحمد كان يشدد في ذلك يعني نيئه اشتواره بدا فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يعني مسح على رسول وكتب النبي قال الخطيب وهذا منه استحباب مامي أحمد امي يأكد بحرام ناء يعني أمي بواجب ناء زاني أيود أمات شيئا أمات سنة فإن مذهبه الترخص في ذلك لأن إمامي أحمد بجائزي زاني خطيب تيجشت ولا مذهبي مامي أحمد خطيب ألي إمامي أحمد أم يأكد وكو استحبابي فإن مذهبه الترخص في ذلك قال صالح تمام أوي خطيب كهناواتي لكتبي كفاية سندي بهناوة. قال صالح هلأ هل صالح كريم أمي أحمد هلأ هل كفاية خطيبي بغدادي سندي بهناوة. سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به. صالح بس هذيك لو تيجي هذي تانية. رجع معي هذي تانية بقى. النبي كنبي كده الرسول صل الله عليه وسلم كده النبي هذي تانية. وروي عن حماد بن سلمة ان عفان وبهزن ان عفان وبهزن كان يفعلان ذلك بين يديه فمعنا ليلى احمد او ينكد وايت شينوتو كان يفعلان ذلك بين يديه فقال لهما اما انتما فلا تفقهاني ابدا شو؟ هسه هنا كان تحديدي كذا من هل كان شيخا هو يسعون وروي عن حماد بن سلمة ماذا <متشي موت> <تصفيق> <الحمد. تصفيق> تقولون؟ حماد حماد هالخوي أروي عن حماد ابن سلمة عن عفان وبهزا لا لا لا حماد نقل كلاوة كعفان بهز كري طبعا كان يفعلان ذلك بين يديه يعني بين حماد ابن سلمة فقال لهما اما انتما فلا تفقهاني أبداً إوى تناغن بوتي شن كان نبي ورسول فرقه أمش مسألة مسألة اجتماعية لو أنا يا أم حديث أنا بالقربك سبر من تحاشك عاتوا استدل للمنع من ذلك بحديث البراء ابن عازب في الدعاء عند النوم وفيه ونبيك الذي أرسلت ونبيك الذي أرسلت فأعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه أتاك ويستل بركة بسر في صلى الله عليه وسلم لوعارك الدوا فقال فيه ورسولك الذي أرسلت فقال لا ونبيك الذي أرسلت وأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه لأن الفاظ الذكر التوقيفية حافظ عراقية تيام حديثة بلغانية شنك ما الذكرى لبنوي ذكر من كدوى أقناب ببي قياس بيت ونبيك الذي أرسلت باشترنيا ورسولك الذي أرسلت ببي قياس بيت رسولك الذي أرسلت شنك رسولك الذي أرسلت باعتبار ما كان كان رسولا لكن الرسول باعتبار باعتبار ما يكون كان رسولا أما الرسول باعتبار ما كان كان نبيا وبرسولك الذي أرسلت هو مرسل الطريق القياسي اللغوي او ضرب رملا بروي ذكرى بمن يعقب حافظ الجيش العراقي والراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه وأولا بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة. الله يأوي الله يحمد محمد شاكر. لشيخكتها شيء بيصير أو بعشتر. أول شيء بتعبد لكتبة والدسكاري كتب. شاكر أو ما منعني. بقى ما لكتبة شاكر ما النبي برام هو يرى سيبه ليش النبي الرسول ليش يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم محمد بوصف من أوصافه ليدل على مسمات تبلي قال النبي أملي قال رسول الله هل القائل نفسه أم غيره تذكر وصفا من أصفائه أو أوصافه تذكر صفات من صفات قال الرحمن قال الرحيم قال الجبار قال الحشيم هل هذه هي هي هي هي جوازيه، هي للسياق هي هي قول، هي هي هي هي هي هي الله قال النبي هي هي هي الله, قال رسول الله يكتير الله قال من أرسله الله بالحق يك قشت مقصود إيشها النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ما بستي أنا أمريكا تفصل حديثنا قال قال رسول الله يا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بيهرك بيه بيه شاء الله وأزلم لك تبغى كان تلبس منه كده أم بحثها لك تبغى لك بس بس بس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 لكانت كده كزبونه منا محفوظات يخوان بو يكتب كان بوأوي ك كا يستحضرون ما عنده من المحفوظات بوتثبيت بوانه منا هل يجوز الرواية بها بوانه منا حديث من البارميات تكتب كده روايات كده من روايات بلا ما بو زين ما. حديثة بي بي من كده بس ما زين حديث بيسمم من لكسم بيستوى تو كان كاتب الجملة به الدواية توانم بقى محدث ثاني فلان هموع أوانيك اللي هو مذاكرة شغل جملبو بسم رواية فيبكم الرواة في حال مذاكرة هل يجوز الرؤاة بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وابي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المسهلة والحفظ خوان لك كاتمانة علمانة عبد الرحمن قري هدي وعبد الله الكريمة مبارك ووزرة عليهم نابض بوه شو من عندي كان بيني ما بس لدور ما بس بس لوانية أوليتي يورجيت بتشي سندي دي او قال أو السنة دي كتبها غلط يخويهinta لما اتناك أكي فيها من المسائل تساهل رؤيادات وحفظش خوانا خائنا حفظ اللي خيت من السنة دي كيتلوه وكابلش نازعنا لحاشك الشيخ محمد الشاكر الله المذاكرة هي أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث فإنهم حين ذلك لا يحرصون على الدقة في أداء الرواية لتيقنهم أنها لم يقصد بها السماع منه. كان يعني كابرا النائب روايتك كا يعني حتى استحضار يا كان لوقت شدهن دي غلطيش ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة. لما رمانة علماء حنديشان تنا ممنوع كسر لمن روايت بكاد قال ابن الصلاح ولهذا امنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم. تنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم. أحمد كورح هنبل لك كتاب كان رواياتها تحديثها قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة بلا ما قال هرب لمذاكريش بوان منبسي لها كوا يعني أقل رواياتك باب الله يحدثنا فلان مذاكرة قيدي بدانا ويبزعني أملا مذاكري لواني ضعف اشتيك تيكب أو في المذاكرة ولا يطلقوا ذلك فيقع في نوع التدليس بمطلقينه. أجاب الله حدثنا و جورك لا جورك عن التدليس والله أعلم. أمريكا عندك جارك إمام بخارية بنيد الله قال الحميديو ناله حدثنا قال الحميديو قال فلان وقال فلان أجر شيخي خويبه طبعا أجر شيخي خوينبه لا صحيح هو معلقة أخر شيخي خوي بيني يتحدثنا وتي قال الحميدي مثلا أو كاتع علماء أو عنى جمهور يجن شيء يجن سبيل كيا المذاكرة يا المناولة يا العرض ما غريب عن شيء علنا أما لين نبي استوى نمذاكره ونهي كده تعليق يعني بينه يعني بين البخاري وبين الشيخ هذا رابي كترهايا تعليقه فيه بشي بشي بشي هيا بتوصيله ورأي مغاربة بن حزم حزمواني وإذا كان الحديث عن اثنين أقرأ حديثيك روايتك أدوك سوا باستبيتي جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيف أدوك سي باستوا أتوانيت ثقة كان بينه وأويتر إسقاط كونيه ثقة جاء كثير من الطعيف بعدها ثقبت وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا كان هناك حديثة لابن لهي عال نفسه ابن لهي عهي وكثير من الأشياء ثقة كثير من وازد يعني شيئا وأما أحمد بن حنبل أحمد وانيا لا دوكسي من لا هد شئ يعني تحمل الثقة كاملة كيس لضعيفك يا لا هد ثقتك وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. ماي بخاري هندلجال شيئا نا... فوق... فكما وقع في تفسير المدثر انه روى عن محمد بن بشار بونداراني عن ابن مهدي عبد الرحمن وغيره عن ابن مهدي وغيره كلاهما عن حرب ابن شداد حديثا يعني ثقته هنا وأوي تريج هناك أوي لسر شرطي خوينية. هلا هو غيري ذكرش هناك ذكرش هناك ولكن إشارته كي شيء في عدم. كابو يستع. يعني ويا به هناك وأوي يعني ويا هادوكي ذكر بكى جهادوكان ثقابا يام ثق ضعيفا. يانوي الثقة كالذكر كي أوي كي. إذا كان الحديث واردا عن رجلين ثقتين او عن ث عن ثقة وضعيف فالاولى أن يذكرهما معا حدو شامبازكي لجوازي أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر لوتشياء بونمنهندقلاي أمها بلا أويتر نبيت فأين اقتصر على أحدهم ما اجر أجر حركة كانت با باسكت هو أو لأن الظاهرة اتفاق الروايتين اتفاق الروايتين كاتك لهادو كان بيسيد ظاهرة وهي كواش هاد يشتد البوجرة ولا دوك سواء والاحتمال المذكور نادر يعني أو يكواش أمشت يكزيادي ثابي الله أو نبي هو كم جروه واما اذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل اخر حديث كده يا بون منى طويل هندسي فلان جراي هندسي فلان جراي من غير ان تميز روايه كل واحد منهما اج جوازينا كي ام مقطعيم لفلان بثوا او لفلان بثوا فلا يجوز حذف أحدهما أو كاتنت كان سواء كانت ثقة أو مجروح لأن بعض المروي لم يروه من أبقاه قطعا شو كهندش لو حديثك تو وفلان نجره وتوف فلان تجره وتوف كتو إسقاطه كده ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروح أو كاتحديثك بس كي ضعيف لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح ماذا منازلني كام كتيهي كاميانا حديثة كامية ضعيف لبرت تطرق احتمال وأما إذا كان عن ثقتين والله ما قال شيبو دوك الثقب ومن أمثل ذلك حديث وأما إذا كان عن ثقتين فإنه حجة لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري قال حدثني عروة وسعيد بن مسيب وعالقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتب عن عائشة شوار قال وكل قد حدثني طائفة من حديثها تميزي شنكت شي روايات كدول ماذا مرت شوارين ثقا السياق كان كده يكسياق وكل دل سي دوني باس مانك سي اخ كاني كديك سي اخ وانا يها تشاريني <تصفيق> هنا ودخل حديث بعضهم في بعض وانا أوعى لحديث بعضهم من بعض طماني شي كذوتي من ازانم كامن هموم لبرا كشي بو ثم ذكر الحديث حديث كيف الشريكي كشتي باسكت باشتاير ان شاء الله كوفات المركله What is that?